أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا سواك يمنحني هدايا وليس سواك يمنحني هدايا أتيت وقادت وزعت الهدايا على المطايا عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنعني هدايا أتيت وقت سستی وا من شاتات في شاتات أتاك وأنت تخبر بالنوايا جهول ظالم وعليه بود من التسوي في أورده البدايا وما عتبت بابك غير جود أنتي دليل تعفقر بين الحنايا أنا وذنبه والتسويل جينا وبين أطرق فراح وتحيا على أن قضيها كتل الرزايا إلهي لا تاكل نفسي لنفسي إذن والله تخذلون السجايا وصولي عبرة بها ولغير تصير كلام حولي ما رايا إلهي يا جيش أحزني غزاني ومن هميت باغيتني سرايا صدق تعادوك طيال من الخطايا، وجدتك يا حبي بصدق تعادوك طيال تاستأجر من الخطايا.